بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إ ن ا جعلناه ق ر آ ن ا عربيا لعلكم تعتلون و إ ن ه في امره ا ل ك ت ا ب ل د ي ن الله ع ي حكيم أفنضرب الحسنى ذ ك ر ص ف ا قوما إن كنتم م ر ف ي وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما من أرسلنا أ نبي في ي ت النبي إلا ك ن و ا بك ي س ت ه ز و ن ف أ ه ل ك ن ا أشد م ن ه م ا ونضى م ب ل أ و ل ي ن و ل ئ ن س أ ل ت ه م من خلق ا ل س م ا و و ا ت ا ل أ ر ا ل ي ه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 فأنشرنا به بلدة م ي ت ت كذلك خ ر ج و س و ا ل ه النابلسي للعلوم الاسلاميه ت ه ثم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 واذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا س ظل وجهه مسودا وهو كظيم اومن ينشا في الحيه وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكه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 إ ن هم إ ل ا يخرصون أ م اتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إ ن ا وجدنا آ ب ا ن ا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 واذ قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني فانه سيهدين وجعلها ك ل م ة ب ا ق ي ة في عقله لعلهم يرجعون بل متعتها هؤلاء واباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاء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 ولولا أ ن يكون الناس أ م ة و ا ح د ة لجعلنا, لجعلنا ب م ن يكفر بالرحمن ل ب ي و ت ه م ثقبا من فضه ومعارج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 ومن يعش عن ذكر الرحمن نخير له شيطانا فهو له قرين وانهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون حتى اذا جاء وبيني و ب ي ن ك ب ع ه ا ل ن ف ب س ا ل ق ر ي ن و ل ن ف ع ل ي و م إذ ظلمتم أنكم في الاسلاميه ع ذ ب مشتركون أفأنت ت م ا ص م أو تهدي ل ع ومن م كان ظلال في ف إ موسوعه ا نذهبن بك فإنا منهم بك م ت ق ن ن ل ي النابلسي ذ ي و ع د للعلوم الاسلاميه ت ن س ك أوحي ي إ ل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 يعبدون. ولقد أرسلنا موسوعه ى النابلسي ل ل ع ا ل م ي ن ف ل م ا ج ا ء ه م ب س ل ا م منها ي ض ح ك و ن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 وانه لعلم للساعه فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان انه لكم عدو مبين ولما جاء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 بعضهم لبعض عدو ن إ ل ا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أ ن ت م تحزنون ن الذين آمنوا بآياتنا وكانوا ل ي م م س ادخلوا الجنه انتم واذوانكم تحذرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب واكواب وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذذ الاعين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 قال إ ن ك م ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون أ م أ ب ر م و ا أ م ر ا ف إ ن ا مبنون أ م يحسبون أننا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 ان هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف تعلمون